استمع الى العبارات التاليه واصغر بين العبارات والصور معلم الرياضه معلم الموسيقى معلم الرياضيات معلم الجغرافيا معلم اللغه معلم معلم معلم الرسم